النهارده السلاسي المرح هينفسهم شكوكو ويقدمو لكم قنوة الأرجوز الأغنية دي من كلمات محمد حلاوة ولحن بليخ حمدي But uh good. -huh. You're لا افكر دور فتش دمه خفيف ريق